هاه هاه هاه ها هاه ها... قبل ها... ها... ها... منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال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 A'maruna, اعمالنا وبها سمت اسماءنا نمضي وتبقى ها هنا A'maruna, اعمالنا وبها سمت اسماءنا نمضي وتبقى ها هنا اثارنا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 A'maruna, nå, amar nå, och via sommets namn nå, namn vi och förblir nå. Amar nå,